love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 کل ذکر آن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 فَمَنْ أَظْلَوْ مِمَّا كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 أم تتخذون من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَاً وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعَ الَّهُمُ الْكُسْمَاءَ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَازَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ذَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَنَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقالد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله لا يكهم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أيها أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَنَقْدُ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَنَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا وَكُم مِنَ الْشَاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ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 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسين قل الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يطلع عليكم ما يأتي ربكم ويوزر لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين